سَيِّدًا سَنَخْلُ الشُّهُورَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقَعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَخَلُّوا سبيلهم إن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 اِمْتَثُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونفصل لليت لقوم يعلمون وإنك ثوى ما لهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم تِلْكَ الْكَفَرَةُ لَا إِيمَانَ لَهُمْ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا الْيَمِينَ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرسول اتخشونهم فالله هو حق ان تخشوا ان كنتم مؤمنين قاتلوا يعذبوكم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم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 ساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقام الصلاه وقام الصلاه وات الزكاه ولم يخشى الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين اجعلتم سقيه الح كَمَن آمَنَ بِاللَّهِ كَمَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يهدي القوم الذين الْقَوْمَ سمعوا اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون يبشر رب برحمه من ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها قرعا للايمان ومن يتولهم منكم فاولائك هم الظالمون قل كانا باوكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم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 والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين, ويوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وَقَدْ أَعْرَيَكُمْ لِلرُّبُ بِمَا رَحِمَ الذُّمَّ وَاللَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ انْزَلَّ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم توب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان ففتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان, شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذي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 ذلكَِكَ قَوْل بأفْوهم لُظهِونَ قَوْ ال الذيينَ كَفَهُ مِنْ قَبُْ قاتَ لَ الله وََّ يُؤفَكُون إاتخَذوا حبَارَم وَرنَهُ ربابًَا مِ دُون اللههِ وَالمَس حَبْنَ َريمْ وَما مِر سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن نُورَهُ نوره ولو كره الكافرون هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لا يَأْكُلُونَ نَصِيبَ الْمِبِلِّ مِنَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله والذين اكنزون الذهب والفضه لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشروه بعذاب نار يوم يحمى علي في نار جهنم فتكوى بها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم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 فلا تظلموا فيهم أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر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 اَمَا إِذَا قِيلَ لَكُمُ افْرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثَاقَلْتُمْ مِنَ الْأَمْرِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَاةِ الدُّنْيَا فِي إلا إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تُنْفِرُوا يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَاسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ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 فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكرمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله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 اَنسَأْ وَعَن كَلِمَةِ اذْن تَلَهُمْ لِمَاذِ اذْن تَلَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عليم انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابت قلوبهم ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج الاعد له عده ولكن كرى الله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 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارمون فلا تعجبك أموالهم ولا ولادهم إنما يريد الله ليعذبه بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون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 مكاف الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذاهم يسخطون ولو انهم رضوا ماتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغب وما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنه الذين يؤذون النبي ويقولون قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ نَرِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إن كانوا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 قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتوا بعد إِنْ عَفَوْا عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً وَبِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَغْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ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 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا وَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقٍ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الذين مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقٍ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 يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدل ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم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 فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه, إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم وََّ الله عََّ مُ النُلوب الذيذينَ المِزونَ المُطَّوعينَ منِن المُممِنينَ ف الصَّدطَات والَّذينَ لا يجدونَ إلَّا جهَدَهُم فَإِسْخَبونَ منِنْهُ سَخِرَ اللهَّهُ مِنْهُم وَلَهُم ذاابُ النَّنِيم.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 وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تُنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ قُلْ رَجْمَ جَهَنَّمَ مَا شَدَّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَيَرْجَعكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا معي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 انما يريد الله ان يعذبه بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون واذا وزرت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اول استأذن الطول منهم وقالوا ذرنا مع القاعدين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 ليس عَنِ الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سبيل والله غفور رحيم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 والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُوفِقُ قُرْبَانًا وَيَتَّخِذُ مَا يُوفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ الله غفور رحيم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 وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ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 وَسَتُ رَدّونَلى عَمِ الغَيْبِ والالشَّهادَةِ فَونَبِّخ بِمَاكُ تُم تَعملُون وَخَرونَمُر جَمونَ لأَمْ ال النَّ إَّا يُعدّبُم وَإِمماا يتوبُ عليهلَيْهم واللَّهُ عَليم وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلٍ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا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 الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا وأن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا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 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ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 له بهم رؤوف الرحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان الملجأ لا لالله الا اليه ثم تاب ثم تاب عليهم ليتوبوا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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ضَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغَوْنَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَلَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ مَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ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 وقفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم, ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا رجل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 عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم وبال مؤمنين رءوف الرحيم فإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ الله كَقُلْ حَسْبِيَ الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ